على موقع دي جي كيمو دوتكن ولاد الناس الشبعانين معروفين والمدعين المحدثين مفقوسين مهما حاولوا ياخدوا لقطة مهروشين مهما حاولوا يداروا برضو مكشوفين يا ابن انت. شايف نفسك كده ليه مين انت ومن امتى معوك بقى ايه بتستخبى في الفلوس صاحب الغنى غنى النفوس ده شكله نقص انا فهم من اللي فيه اصل انت Moukoudi و هتدخل علينا لابس لي تاك كلك عبر و مش قد المقام ارحمنا من عقدك بقى وشوف لك علاج يا ود انت ايو انت ما فيش ريشك كده احبا في الفروس داخل لدخلة الطووس ماشي وعينيك مش شايفة غيرك ناقص على البشر تدور مفيش امل يا باب كان نفسي لك اقتنعنا كان نفسي لك اشترينا بس انت من عمل ايدينا يبقى بصراحه اللوم علينا طول عمر احب سالكاين طول فوق دماغنا متشالين ماليش انا في المدعين ماتفوق لنفسك انت مين à la mochadille qu'il y a